يَوْمَ تُرْجَفُ لَلسَّمَاوَاتُ وَتُرْجَفُ لِلْأَرْضِ يَومَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ مَا يَأْتِيكُم مِّنْ استمعوه وهم يلعبون لا تغتلب قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربما وَيَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ لِفَتَرَا قَبْلَهُ وَالشَّاعِرُ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ما قَوْمَ يَنْتِ أَجْلَك نَهَا أَفَجُم يُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ ايهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا ياكلون طاع ما وكانو خالدين ثم صدقنا قومي وعد فانجنا قومي ومن نشا لَكِنَّ الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ